كل بداءه ضلاله وكل ضلاله في النار فنسال الله ان يقينا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يثبتنا واياكم ويحببنا في العلم الشرعي ونسال الله عز وجل ان يتوفانا وهو راض عنا وان يتوفنا ثابتين على العلم والدعوه الى انه ولي يسلم وقفنا بعد ان انتهينا من حديث ابن عباس في امر الحجامه قال الامام البخاري رحمه الله طبعا قبل ان نذكر الباب ذكرنا ان حديث الحجامه في ملخص في كلمتين بانه يتعامل معه اما بطريقه بالترجيح صح كده او بطريقه الايه او بطريقه الجمع طيب سؤال وجواب كيف هي طريقه الترجيح في مثل امر الحجامه مثلا مثلا ها ان ان يقال بان الحكم بان الحكم منسوخ حينما احتجم من النبي واعطى الحجج تمر او دينار يبقى منسوخ ب بحديث كسب الحجاج خبيث كسب الحجاج خبيث احسنت طيب يبقى دي طريقه الايه الترجيح السؤال فما معنى الترجيح اعمال احد الدليلين مع ترك الاخر صح كلام كده كويس طيب لو كنا بطريقه الجمع فما معنى الجمعة أولا؟ السؤال الجواب إعمال جميع إعمال جميع الأدلة كلهم في إيه؟ في وجهتهم صحي الكلام كده؟ طيب من طريقة الجمعة التي كانت بين حديث كسب الحجام خبيث وإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الدينار أو الطمر للحجام كان الجواب وهو فرق بين الكسب الذي هو الطلب وفرق بين الايه الاعطاء بغير بغير طلب ممكن نضرب عليه الدليل ده يا شيخ خالد مثلا انما الرجل الذي اقترض له قرض مثلا كما جاء في قولهم القرض ورصوصا العطاء بزياده طب اما ان اعطيه ووقف هنا لم يكن هو زياده على القرض ولكن لا مانع من توصص العطاء بزياده لا احنا بنتكلم في باب البيوع مش في باب المدينات باب البيوع مثال على الفرق ما بين حرمه الاخذ الطلب اديني عليا كذا وعق وجواز الاعطاء ها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب المال ف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب ما الفحل صح كده كده كسب لكن لما في حديث جابر قال يا رسول الله ان ايه ان نطرق الفحل ف فنكرم فرخص فرخص في الكرم يبقى فرق ما بين الكسب الذي هو طلب الاخذ يبقى هنا حرام وفرق ما بين ان انا اعطيك بغير ان بغير ان يطلب هو يبقى هذه كرامه ورخص النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده الفرق ما بين طريقه الاخذ او طريقه العطاء يبقى لا يستلزم من حرمه الاخذ حرمه حرمه العطاء صح الكلام كده فاكر عبد الرحمن معانا كويس جدا قال الامام البخاري رحمه الله باب التجاره فيما يكره فيما يكره كسبه قال هنا عن عائشه يبقى باب التجاره فيما يكره كسبه يكره عند الامام البخاري كلمه يكره يعني التحريم خدها عندك كده ليست الكراهيه التي عند علماء الاصول وصل كلام كده قال عن عائشه رضي الله عنها انها اشترط نمرق فيها التصاوير فلما رااها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل قالت فعرفت في وجهه الكره فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله ماذا اذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرق قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يوم القيامه يعذبون 2 سيقال لهم احي ما خلقته 3 قال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكه هذا الحديث اتفق عليه الامام البخاري والامام والامام مسلم وهو عند احمد وابي داود ايضا وايضا من حديثي من حديث انس من حديث انس لكن انس عنده زيادات حديث انس فيه فيه زياده هتاتي ان شاء الله المساله الاولى في الحديث عائشه اشترت نمرقه فيها ايه فيها تصاوير طيب معنى انها تشتري نمرقه نمرقه حاجه كده عامله زي الستاره وصل كلام شيء كان ايه ك زي قماشه الستاره كده ممكن توضع كساتر ستاره كده وممكن تلقى على شيء ما كي تجلس كي تجلس عليها تحطها على كنبه تحطها على الارض فتصلح لايه لكلا الامرين دي اسمها لايه اسمها النمرقه كساء غليظ ممكن يصنع ستاره خلاص كده وممكن الانكساء ده يوضع على اي شيء عشان تقعد ايه عشان تقعد عليه بدل مثلا من مخده كده عريانة ولا حاجة او الانتريع عريانة او كده فممكن يتكسي به خلاص كده ويتقعد ايه ويتقعد عليه دي اسمها ليه دي اسمها النمرقة في رواية ان النمرقة دي كان فيها تصوير طائر تصوير طائر وبعض الروايات شبيه بالنس 2000 الطاو اهوت فكان بهذا الايه في هذه القماشه ده كما في حديث كما في حديث انس خلاص كده يبقى ادي تعريف النمرقه عائشه عملت ايه ذهبت فاشترت الايه هذه النمرقه التي بها التصاوير يبقى اول مساله الا وهو انه يجوز يرد على العالم الفاضل انه قد يفعل اشياء ما ما يعرفها صحيح كلام العالم الفاضل قد يرد عليه اشياء هو لا هو لا يعلمه عائشه صحيح من اعلم امه النبي عليه الصلاه والسلام خلاص ومع ذلك ذهبت فاشترط شيء فيه ايه فيه تصاوير فيه تصاوير انها اشترت نمرقه فيها تصاوير فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث انس قال فوقف النبي عليه الصلاه والسلام ينظر اليها وفي وجهه الغضب النبي عليه الصلاه داخل البيت واضح واضح جدا ان النمرقه دي كانت في وش الباب صح الكلام كده لان النبي عليه الصلاه حينما دخل من اللي شاهد في القصة دي كلها أنس أول ما داخل النبي عليه السلام شافها في وشه كده طيب عائشة قصدت أنها تجعلها في وجه مين في وجهة النبي عليه السلام خلاص ظنا منها أنها تسعده تدخل السرور على قلبي جابله هديه خلاص كده أه شيء فيه تصويره بتاعه كلام ده فممكن الإنسان يبقى المسألة هنا قد يرد على الانسان شيء هو يعجبه ولكن لا يستلزم من الاعجاب ها صلاحيه الحكم الشرعي في فرق بينهم وده مهم جدا تقدر تقول اصل من اصول البلاء الا وهو معارضه ما يعجبك لما يخالف الحكم الشرعي يبقى لا تلازم بين شيء يعجبك فتراه حسنا وجميلا انه في الشرع حسن لا بدليل اهو عائشه لما شافت المثلن الملايه دي ولا النمروخه دي خلاص كده شافته فيها صوره وشكلها جميل وهزين بيها الايه البيت طيب لمين للنبي عليه الصلاه والسلام يبقى اولا لتزيين البيت خلاص لادخال السرور على قلب النبي عليه الصلاه والسلام صح كده ثلاثه هي عملت لكده عشان مثلا تزداد قرب من مين شوف كل ده فعلته عائشه لكن لا تلازم بين ما يعجبك وما تحسنه انت وبين ما يستحسنه الشرع لا دي مهمه جدا اعمل بينهم كده حضرتك فاصل اقطعها واعملهم فاصل لا تلازم بين ما تستحسنه وما يستحسنه الشرع عشان كده علماء الاصول لما بيتكلموا ااا بيتكلموا مع الاحناف بشده جدا في الباب ده في باب اسمه الاستحسان باب الايه باب الاستحسان الشافعي اشد من تكلم في المساله دي ورد فيها على ابي حنيفه حتى ان عمل باب اسمه باب الاستحسان في ذيل كتاب الام وقال كده فمن استحسن فقد شرع في دين الله من استحسن فقد شرع في دين الله شفت الكلام يبقى لا تلازم بين ما تراه انت حسنا في الدين أو في أمور الدنيا بأنه حسن في أمور الشرعة لا لا تلازم أبدا يعني أنا شايف أنه من الحسن الجواز من الحسن إنك تفعل من الحسن إنك ما تفعلش لا تلازم بين ما تراه أنت حسنا وأن يكون حسنا فيه في الشرعة لا لا تلازم أبدا اللي هو لا تلازم بين ما تنفع ما في راحه النفس وان يكون مستحسن في الشرع لا تلازم بين ما تحبه وان يكون صالحا في الشرع ده شيء وده وده شيء ثاني خالص صح الكلام كده لذلك عائشه رضي الله عنها حينما اشترت دفعت مال لهذه النمرقه خلاص كده فيها تصاوير تريد تزيين البيت تريد ادخال السرور كل ده اسمه ايه انها استحسنت صح كلام لكن الشرع هنا بين ان هذا ليس بحسن لا ده بين انها كبيره بين ان هذا الفعل ان هذه الفعل كبير تخيل شوف الحكم الحكم منين لفين يبقى المساله الاولى بانه قد يرد على العالم الفاضل ويفوت عنه اشياء 2 بانه لا تلازم بين استحسان النفس وان يستحسن شرعا لا تلازم ابدا ان ممكن تشوف حاجه جميله جدا خلاص كده يعني مثلا هتلاقي اغلب اغلب ما يكون في خلاف الشرع يريد اصحاب تزينه فتجد مثلا في المساجد التي بها قبور تلاقي انوار واحمر واصفر واخضر ومش عارف ايه وصحي الكلام كده حتى يعني ممكن تنظر على قبور الشيعة اللي في يرانه وغره تلاقي ده مش مساجد دي. دي دي مش مساجد دي, دي جناين صح الكلام كده يعني ابنك لو شافها كده يقول لك انا عايز اروح هنتفسح في في المكان ده فانت ممكن تشوف المكان الله ايه المنظر الجميل ده لا تلازم بين ما تستحسنه جبيلا وانها يستحسن شرعا شرع. عشان تنقله من نفسك الى الشرع ده محتاج لايه محتاج لوحد خلي بالك من الكلام ده زي عينيك كده لان انت في مناحي الحياه هتلاقيك ماشي فيها اكثر ما يخالف العبد الشيء الذي تستحسنه النفس والشرع مخالف له لأن النفس إذا كانت تستقبحه مش هيقع فيها الشيء الباطل كما يقوله شيخ الوسيقى المتهمية في الباب ده قال فإن النفس تستقذره وتستقبحه ومحاله لما يستقبح في النفوس أن ترده النفوس يعني شيء قبيح عندي ما أقدرش أن أنا أقرب منه صحيح الكلام كده لكن إذا كان شيء جميل فهنا بقى ياتي الامر في الفرق بين العلم فتقبل او لا تقبل وبين ما تستحسنه النفوس يبقى دايما وخليها معاك لا تلازم بين استحسان النفس واستحسان الشرع هتلاقي يقول لك لما نيجي مثلا تخرج معانا كم يوم هتلاقي احساس جميل وفي كذا وفي كذا وفي كذا استحسانات للايه في النفس خلاص وهتلاقي فيه روح جميله وهتلاقي فيه روحانيات وايمانيات وتلاقي وتلاقي وتلاقي وتلاقي الشيء ده ممكن تستحسنه الايه تستحسنه للنفس خلاص كده والمؤمن نفسه يحب ده ان يحس براحه وايمانياته والطاعه والايمان يزيد و الى اخره لكن لا تلازم بين هذا وبين ان يكون هذا حكمه في الشرع بانه حسن لانه ممكن يكون بضع صح الكلام كده وما من مبتدع يقع في بدعه الا اذا استحسنتها نفسه مش ممكن محال محال انه يقبل على بدعه ونفسه تستقبحها مش ممكن وصل الكلام كده لذلك ما من مبتدع يقبل على بدعه الا وتستحسنها ايه نفسه شوف طوائف ودول قامت على بانه لا يستحسن ان نثبت لله الصفات وانما يستحسن ان ننفيها عنه حتى لا نشبهه بالمخلوق شفت لا تلازم بينما تستحسنه جبيلا وأن, وان يكون حسنا في وان يكون حسنا في الشر فهذه المساله الثانيه في هذا الباب قال فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب قام على الباب فلم فلم يدخل لذلك المساله الثالثه هنا بان الاصل اذا قامت المحرمات في البيوت فالاصل استئصالها فعند المحرمات الاصل الاستئصال وعند الطاعات الاصل الاستباق عند امور الطاعات الاصل الاستباره خلاص كده اما عند وقوع المحرمات فالاصل فيها الاستئصال دي ما فيهاش ايه اصبر لا الاصل ان المحرم بيتشال الان لا يوجد الان ده الاصل وهذه من اصول قوامة الرجل في البيت من اصول قوامة الرجل في البيت وهذا فيه دلاله على ان الرجل اذا كان عالما بالشرع اذا كان الزوج عالما بالشرع فيعرف ما المحرم الذي في البيت وما هو غير المحرم الذي في البيت لكن لو الرجل جاهل ومراته جاهله والعيال جهله هيعيشوا في ايه دول يعيشوا في زريبة كلمه واحده كده يعيشوا في زريبة ما هو مش عارف ما هيحكم هو... على ايه بالحرمه مفهوم هي هيحكم عليه بالحرمه ده حرام من ايه مش هيفهم اصلا لان الحكم على شيء فرعا عن فرعا عن تصوري خلاص يبقى يؤخذ من هنا ان الزوج لابد ان يكون متعلم لدينه متعلم لدينه 2 بان الاصل في البيوت عند الحرام الاستئصال وعند الطاعات الاستباق واضح الكلام كده النبي عليه الصلاه والسلام لم يدخل قالت عائشه فعرفت في وجهه الكراهه عرفت في وجهه الكراهه يبقى هذه المساله الرابعه بان الاصل ان الرجل بينه وبين زوجته الاصل المعرفه بالقراءن اذا علم الرجل من زوجته كراهيه الشيء في وجهها وان لم تتكلم واذا علمت المراه كراهيه الشيء من زوجها ومن وجهه فلم يتكلم انما علمته من ايه علمت الكراهه من وجهه فلم يتكلم او العكس لم تتكلم الاصل هنا ان المرء انما يكون فطن ذكي ممكن مثلا انت تجيب هديه للزوجه الاصل انك بتعرف انها بتحب الشيء ده لان الاصل ان تهدي الانسان بما يحبه خلاص لكن جبت لها حاجه عموما يعني عجبتك انت في روحت جايبها هي مش عاجباها مش خلاص الشيء ده مش عاجبها لكن هي ما قالتش لكن انت عرفت من ايه عرفت من وجهها خلاص مسألة المعرفة من الوجه هذه تحتاج إلى طول ملازمة بين الصاحب وصاحبه طول الملازمة لأن هذه معرفة بالقرائن هذه معرفة بيه؟ بالقرائن صحيح الكلام لذلك الوجه دلال على معرفة كل شيء الوجه دلال على معرفة كل شيء فمن الوجه تعرف منه الاستبشار ديذلك سميت البشره بشره لمعرفه البشره من وجه العبد صحيح الكلام وكذلك انما يكون هذا بالضد تعرف الكراهيه في وجه العبد لكن هذا انما يكون يعني من الله عز وجل عبد يكون فطن يفهم الامور عنده قرائن ينظر بها لكن اذا كان في البيت امراه لا تعرف من وجه زوجها ولا الزوج يعرف من وجه امراته يعني دول بقى ناس الله السلامه دول عافيه يعني الاثنين دول ناس الله السلامه دول عافيه اذا مع طول الملابسه بينهم لا يعرف من وجهها المحبه او الكراهه وهي كذلك لا تعرف من وجهه المحبه والكراهه واضح فان هذا يحدث كثير من المتاعب يحدث كثير من المتاعب فهنا قالت فعرفت في وجهه الكراهه فقلت يا رسول الله اتوب الى الله اتوب الى الله التوبه الرجوع عن ذنب مع انها ما تعرف ما هو الذنب صحيح كده هي ما تعرف ما هو الذنب ولكن لشده الامر قالت اتوب اليه اتوب الى الله والى رسوله ماذا اذنب فقال صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقه ما الذي وضع هذه ليه ما الذي وضع هذه النمرقه حديث انس في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد بيته واهله دي من سنته عليه الصلاه والسلام يتفقد البيت وايه والاهل يعني انت دخلت البيت النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا راى شيئا هذا الشيء ليس من البيت من اين جاء من الذي ارسله واضح فكان بيعو سلامه تفقد اهله ويتفقد ويتفقد بيته فقال عليه الصلاه والسلام ما بال هذه ما بال هذه النمرقه من الذي اتى بهذه النمرقه قلت اشتريتها لك يبقى هذا فيه دليل اولا عند وقوع الحرمه لكن ينبغي الاستفسار من الفاعل لان اللي بيوصل قال ما باله هذه النمرق هل النبي صلى الله عليه وسلم يسال عن حكمها ام يسال عن العله التي جاء بها خلاص يبقى هنا في عندي حرمه لكن لا يستلزم من وقوع هذا الحرام بان فاعله يكون عالما به وانما هنا لاستفاضه لذلك النبي عليه الصلاه والسلام حينما كان حاطب ابن ابي بلتعه حينما ارسل الى المشركين ياتيكم النبي عليه الصلاه والسلام ومعه جيش كذا سياتي في يوم كذا حينما جاء نزل عليه جبريل قال ادرك حاطب في روضه خاخ فان معه كتاب الى قريش ادركه فارسل النبي عليه والمقداد فوجدوا امراه قالوا خرج الكتاب فالمهمه خرجت من الكتاب فجاء بعلي جاء عرب بن طالب ومعه الكتاب وكان الكتاب فتحه النبي عليه الصلاه والسلام وامر الرجل قال امل مع كل ما يملي قل اقرا لي, لي الكلام ده قال انه من حاطب بن والتع الى فقال يا حاطب ما هزا طيب السؤال هنا هو النبي عليه الصلاه مش سمع سمع بيقول له حاطب كاتب كده حتى في روايه الامام احمد في مسند الامام احمد قايل كده قال من حاطب وابي بلتع الى قريش فان رسول الله اتي اليكم بجيش كذا وكذا وفيه كذا وكذا وكذا حتى بين لهم ان كل كتيبه عليها مين وهذه عليها علي ابن بي طالب وهذه عليها المقدام وهذه كل ده يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أنا بيسأل بيقول له يا حاطب ما هذا يبقى بيسأل عن ايه ما العلة التي أرسلت بها هذا الشي لأن ده اسمه ايه كل كتب الفقه اللي بيتكلمه في باب الجهاد والسير عند باب الجسوس لازم يجيبه المسألة دي. ما حكم الجسوس لان ده اسمه جس صح كده الكلام فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له ما هذا بيسال عن ايه عليه الصلاه والسلام ما هو الجس واضح فما الذي يسال عنه عليه الصلاه والسلام الجواب بيستفصل الاستفسار ما هو الداعي لهذا الفعل اكان هذا الامر لامر دنيا لعل الدنيا لتكتسب بها مال لتكتسب بها عندهم جاه ام كان الامر محبه للشرك واهله دي قصه ودي قصه يبقى النبي عليه الصلاه والسلام استفصل ولا لا يبقى يؤخذ منها عند وقوع الاحتمال فالاصل الرجوع للاستفسار صح كده الكلام عند وقوع الاحتمال فالاصل الرجوع الى الايه الى الاستفسار لان الموضوع يحتمل صح كلام فاذا كان الامر يحتمل فالاصل ان ترد الى الايه الى الاستفسار فاكرين لما قلنا من مده طويله قوي كلمه للامام احمد نقلها ابن القيم في بدائع الفوائد ان رجلا يسال الامام احمد عن مؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فقام رجل وقال له كذبت ايكفر ام لا خد بالك بيقول له يعني المؤذن بياذن اهو بيقول اشهد ان محمد رسول الله واحد راح قايم كده قال له ايه قال له انت كذاب كذبت في الكلام ده ايكفر انت تقول ايه كافر و... وملعون ويقول له ان زي ما انت عايز يكذب بيقول النبي عليه الصلاه والسلام مش رسول يعني ما هو ده اللي هتروح ليه لكن الامام احمد قال لا لعله يريد ان المؤذن لا يفعل بما يقول يعني بيقول اشهد ان محمد رسول الله وانت بتاكل الربا طب ما الاصل تتبعه المؤذن بيقول اشهد ان محمد رسول الله وده بيعصي بينظر للنساء الا طب ما الاصل انك تتبعه طالما بيقول اشهد ان محمد رسول الله يبقى الكلام دخلوا ايه دخلوا احتمال فاذا دخل في الامر لاحتمال فالاصل فيه الايه فيه الاستفسان مش تكفر عباد الله ده حتى 2 لو كان الامر لا يدخله احتمال فينظر هنا هل في اثبات شروط عند الشخص ده في انتفاء موانع وهكذا حتى لا يقدم على تكفير الايه على تكفير الناس يبقى نرجع كده لما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما هذا يبقى بيسال النبي عليه الصلاه والسلام ذلك خاطب قال يا رسول الله والله ما فعلته محبه في الكفر ولا رضا به ولا باهله وانما كان لي عندهم اهلا ومالا فاحببت ان يكون لي يدا عندهم انا لي اهلي هناك ولي اولاد هناك ولي تجاره هناك فانا حبيت بس اعمل حاجة زي كده عشان ايه? يشيله هالي يعني. اه ان هو عام معنا كده. فاحنا ايه? مش هنئزي اهله مش هنئزي واوة الى اخير. خلاص? يبقى النبي عليه الصلاة تبين له الامر. عمر طبعا قال يا رسول الله دعني اضربه عنق هذا المنافق. سيب نظار دماغه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعه يا عمر. دعه دعه يا عمر. وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال عماله ما شئتم قد غفرت لان حاطب كان من اهلي من اهل بدر واظهر كلام كده يبقى الشاهد هنا ايه عند وقوع الامر المحرم فينبغي هنا لاستفسار النبي عليه الصلاه والسلام لما اول ما دخل قال ما باله هذه النمرقه من الذي ادخل هذه النمرقه لان ممكن اللي ادخلها انس ممكن اللي ادخلتها عائش ممكن ادخلتها احدى من زوجات النبي عليه الصلاه والسلام صح كده الكلام يبقى النبي عليه الصلاه والسلام برده بايه بيستفسر كل اشتريتها اشتريتها خد بالك لك اشتريتها ايه لك ارضاءا لك اتقرب لك يعني احبك فانا ايه اردت ان اهديها اهديها لك على ما ذكرنا في المساله الاولى بانه لا تنازع بين استحسان النفوس وان يستحسن الشيء شرعا قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها لتقعد عليها وايه وتوسدها يبقى واضح ان عائشه كانت حطاها الاول امام النبي عليه الصلاه والسلام كده عشان اول ما يخش يشوفها لكن هي مش جايباها عشان وضع ايه وضع استاره مثلا وانما اصلا هي جايباها عشان ايه النبي عليه الصلاه والسلام يجلس عليها او يتوسدها يجلس عليها يحطها على الارض لانه كساء غليظ ويقعد عليها او يتوسدها يبقى مثلا يجيب وساده اللي هي المخده او حاجه مثلا عاليه بتسموها ايه شالته ايوه شالته كده عارفين الشلت اه ويروح مثلا ايه تتحط كده وتتحط عليها الايه الوساده ونقعد عليها او وانا قاعد اتكي ايه عليها هو ده اللي تقعد عليها او لتوسدها يبقى دي كلمه العله كدا. يبقى ليه اللام دي كانت لام الايه كانت لام التعليل لتقعد عليها وتوسدها خد بالك الحديث فقال صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يوم القيامه يعذبون الى اخر الحديث الشاهي عندي بقى هنا عائشه ركز معايا عائشه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ايه انا جايباها ليك عشان تقعد يبقى هتمتهن ولا لا ومع انها هتمتهن النبي صلى الله عليه وسلم اقر ولا منع برضه بس صح كده الكلام فاذا قال اهل العلم بعض اهل العلم يجوز اذا كانت هناك اشياء فيها صور لكن ستمتهن فهذا جائز الحديث ده يرد على اي حد يقول الكلام ده ذلك الشيخ الالباني رحمه الله عليه ايما انسان يقول الكلام ده يروح قايله الحديث ده عائشه مع انها قالت له ايه لتقعد مش ده ينتهن اه لتقعد عليه وتوسدها يبقى مع انها سيقعد عليها وتوسدها وتوضع على الارض تمتهن لكن مع ذلك ايه النبي عليه الصلاه والسلام قال ان اصحاب هذه الصور يعذبوا و الى اخر الاحاديث اخر الاحكام التي تاتي ان شاء الله يبقى من قال بانه يجوز ادخال الصور اذا كانت ستمتهن اذا كان مثلا صور في اطباق خلاص كده وطبعا احنا ذكرنا بان الصور المحرمه ما كان فيها ما كانت بها اصل ذات روح خلاص كده وليس الباب الصور التي ليست بذات بذات روح بخلاف القرطبي مع ان القرطبي بيحرم كل ده عموما في الجامع الاحكام القران يمنع كل ده لا روح ولا غير روح ما طلعوش روحي قال لك كده يقول لك الموضوع كله منتهي لكن انت عندك حديث ابن عباس ورفع الكلام للنبي عليه الصلاه يبقى الممنوع والمحرم الا وهو ما كان فيه الروح لكن حينما يقال بانه لو كان في اطباق او في صواني او في ارض او على كنبه او على وساده يجلس عليها او تمتهن فهذا ايه لا باس به عائشه اصلا قالت له انا جبتها كي تتوسده اللي هي لام العله لتوسده لتقعد عليه يبقى مع انها يكون بها امتهان ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام نهاها عنها خلاص كده الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين اجهزه الصور اذا كانت ستنتهي الشيخ الباني رد وقال له هذا الحديث يرد على ذلك صح كده ولا في مانع يبقى انت عندك كده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه كلام الشيخ ابن باز رحمه الله عليه كلام عند الشيخ الغالبان رحمه الله عليه فكلهم علماء من اهل السنة لكن العجيب ان واحد بيقول لي بيقول لي بس انا بحب الشيخ ابن عزمين اوين فانا هقول لكم طيب ما احنا كدنا من احبه ما احنا كدنا من احبه مفهوم لكن لا تلازم بين المحبة والموافقة المطلقة لا تلازم افدا يعني هو انت ما بتحبش يا صاحبه ردوا علي ده محبهم دين لكن لا تلازم بين هذا وبين الموافقه هو لما قال ابن عباس اقول قد رسول الله تقبل عمر ما كانش بيحب اكرم عمر مفهوم ده كان احب الناس الى قلب ابن عباس كان عم... كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحب جدا وكان على طول يمشي وعلى طول يجلس معاه وعلى طول يقعد معاه وانتم عارفين طبعا في الاحاديث اللي احنا بنذكرها عمر كان بيعمل ايه مع عبد الله بن عباس وصل لكن ومع ذلك لا لا تلازم بين المحبه المطلقه وبين الايه وبين الموافقه المطلقه وصل كده يبقى العله هنا لتقعد عليها وايه لتقعد عليها وتوسدها فقال صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يوم القيامه يعذبون فيقال لهم احيو ما خلقتم اصحاب هذه الصور يبقى هذه المساله التي تليها مع قوله اصحاب هذه الصور مع قوله احي ما خلقتم اذا الخلق في اللغه اصلا هو هو التصوير وهو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء يبقى القصد في امر الخلق في اصل الصوره اللغه اللغه عموما بانه الخلق 2 الاصل في كل صوره معنى كلمه الشكل فكل شكل اسمه اسمه صوره اي ما شكل اسمه صوره لو رسمت حتى كوبايه دي اسمها اسمها صوره عرفا ولغه وشرعا صح الكلام كده عرفا حقيقه عرفيه وحقيقه لغويه وحقيقه وحقيقه شرعيه فكل ما يطلق عليه اسم صوره يبقى يندرج تحت هذا الايه يندرج تحت هذا الحديث لذلك انت عندك القاعده بان العموم يشمل الازمنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه الى ان يرث الله الارض ومن عليها ويشمل الامكنة في مكة والمدينة ومصر ولبنان والاردن والسعودية وتل ابيب اي مكان. صح كده? يبقى العموم ايما عموم. يشمل الامكنة ويشمل الازمنة ويشمل الاشخاص. صح الكلام كده? ويشمل ليه? ويشمل الاشخاص. فمن اراد ان يخرج شيء عن شيء وفرض عن فرض يبقى هذا يحتاج ليه? يعني المكان ده الحكم ده مش فيه يبقى محتاجين لدليل يستثني المكان ده الزمان ده الحكم ده مش فيه محتاجين لدليل لاستثناء الزمان ده الشخص ده الحكم ده مش فيه محتاجين لدليل لاستثناء الشخص ده او الصوره دي ما تدخلش في ده يبقى محتاجين لدليل لاستثناء بان تصوير التليفون يخرج من ده صح الكلام كده او التصوير ده يخرج من ده يبقى من استثنى يبقى هو الذي عليه دليل الايه دليل الاستثناء دليل ايه دليل الاستثناء قال فيقال لهم بعد ان قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه يبقى هذه دلاله المساله التي تليها مش عارف التسعه ولا العشره بان هذا حكمهم كبيره لان قال اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه صح الكلام فيقال لهم احيو ما خلقتم وقال يبقى دي الحكم الاول ثم التعجيز احيو ما خلقتم لان هذا امر يسمى عند الاصوليين بامر تعجيز كل كونو حجاره او حديدا خلاص كده يبقى ده اسمه امر ايه امر تعجيز وقال ان البيت الذي فيه الصور خد بالك لم يقل ان البيت الذي فيه مثل هذا وانما قال ان البيت الذي فيه الذي فيه الصور لا تدخله الملائكه في حديث انس وحديث ثاني عائشه ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا ولا صوره وانت عارف بان النكره في سياق النفي يفيد الايه يفيد الامر العموم. العموم ايه الامكنه الازمنه الاشخاص بصوا على كده كده قال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكه فاذا كانت لا تدخله الملائكه فانما يدخله الشياطين في هذا الحديث الايمان بوجود الملائكه 2 اكثر المشاكل التي تقوم في البيوت لوجود الشياطين التي تعز الزوج والزوجه والاولاد على امر الشحناء والمشاكل ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم فعمل الشياطين هو اذ الناس على المشاكل والاصل العظيم عند الشياطين اذى الرجل على امراته والمراه على الرجل تبقى مشكله قد كده ما تتشافش بالعين المجرده قد كده وتلاقيها قامت حريق في البيت بسبب وجود الشياطين واهمال هذه المساله الا وهو وجود الملائكه في البيت ادخال الصور وجود الأغاني وجود المعاصي عموما المطلقة في البيت هذه كلها لا يقف ولا يوجد بها الملائكة في مثل هذا البيت عموم المعاصي في البيت لذلك الأصل أن الزوج قيم له القوامة القوامة يعني إيه لا يوجد أخر كده مش أنا مدو لا ما هي القوامة أن يقوم على زوجته وان يقوم على ابنائه بامر ال